وَتِلْوَى عَلَيْهِنَّ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَدَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ قُلْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ مَقْدِرُ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَدْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ معه فِي الْفِنْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَ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 الذين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مفرين فلما جاءهم الحق من عندنا فلما جاءهم الحق من قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يتيح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين